صراطا مجينا أنت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين وَانذِرْ قَوْمَكَ أَن أنذِرْ قَوْمَكَ من قَبْلَ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ لَكُمْ نَذِيرٌ أَلْأَعْبُدُ اللَّهَ وَأَتَّقُهُ وَأُطِيعُ يوفل لكم ذنوبكم يوفل لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يحق لكم تعلم وَمِنَ الْيَوْمِ وَلَهَا رَغْفَ فَلَمْ يَزِدُوا مُدْعَاءٍ إِلَّا فِرَاقٍ فَلَمْ يزدهم دعاء ر لهم جعلوا يعلو في أذانهم واستوشوا واستوشوا ثيابا وصر واستكبروا ثم إني دعوتهم جهرا لهم وأسررت لهم إسرارا فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم جنة أَلَنَارَا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ إِلَّا اللَّهَ وَقَارًا وَقَيْخَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوهَا شُغُلًا فِيهَا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 قالوا حرف بإنهم عقوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وزدا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظلين إلا ضلالا مما خطي. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن صَرَعَ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَزَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِن الْكَافِرِينَ زِيَارَةً إِنَّكَ إِنْ تَزَرُهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ وَلَا يلدوا رب إفرني وارجعي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا تبارى